da <laughs>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 إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم عجنة في بطون عمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقام أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزروا أزرة أخرى وأليس للعِين إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو خَلَقَ وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والعنسى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر العمور